هو كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين والكتاب يعتني بمقامات الإيمان ومراتب النفس واستهدافها بالتزكية والتقويم والتصحيح ولذلك معرفة آفات النفس ورعوناتها والنقص والخلل والتقصير الذي فيها من اعظم المعينات على السير لأننا افترضنا في بداية دروسنا أننا نسير إلى الله وما من يوم إلا ونحن نتنقل فيه في مقامات وعبوديات مختلفة نصلي ركوعا وسجودا نذكر بألسنتنا نتصدق بأموالنا نعود مريضا نشيع جنازة نتنفل ونذكر الله تعالى كل هذا التنقل في مقامات العبودية المختلفة والترقي في منازل الطاعة الكثيرة الغرض منها الفوز برضى الله تعالى ولذلك من أكثر الأشياء المضحية جدا بالنسبة للإنسان المقلقة معرفة الطريق الذي يوصل إلى الله ولذلك نشات الطرق والجماعات والادكار والأوراد كل هذا يقول انا أنا أريد الطريق الذي يوصلني إلى الله ابن القيم يرى أن الطريق الذي يوصل إلى الله هو طريق إياك نعبد وإياك نستعين هذا الكتاب يناقش هذا الطريق بادئا بالنفس والنفس البشريه معقده جدا وكثيره التلون والتقلب نحن نلمس ونحس ذلك في حياتنا ايام تشعر ان ايمانك زائد فيحصل لك نوع من الاقبال على الطاعه والانشراح بقراءه القران وتكون لديك رغبه ملحه في ان تعبد الله اذا قرأت ايه بقيت واذا ذكر الله وجد قلبك واحيانا تصلي صلاه الاله وتتعبد عباده الروتين بس تدعوش شنو وتقوم وتقول سبحان الله والحمد لله وتمشي وما بتكون عارف ذاته لما سجدت ما معنى السجود الذي هو خضوع لله وجل ولما تقول سبحان الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله لا تدرك هذه المعاني فتتقلب النفس بين الجفاء والتقصير وبين الايمان وادراك معاني الايمان الصحيح ولذلك المنازل الانفه التي ذكرناها اليقظه والفكره والبصيره والعكس تبدا هذه المنازل بأخطر المنازل على النفس الإنسانية منزله المحاسبة وهي محل حديثنا والمحاسبة لأن الإنسان لا يرى نفسه مقصرا ولا يحاول أن يتعرف وأن يتلمس على حقيقة نفسه إنما يريد نفسه مغلفه يمدحها ويعجب بها وبها يغتر ولا يريد أن يتعرف على آفات نفسه وحقائقها والقاعدة التربوية لمن أراد أن يربي نفسه كما قال الشيخ الإسلام من رحمه الله تعالى في التحبة العراقية في الأعماد القلبية الرضا عن النفس رأس كل خطيئة يومك تقضى عن نفسك أنت انتهت لا تطيع لا تزيد لأنه قالت يطلع تقول ازيد مالي أنا مقصر احنا جلنا دي حقتنا مالي لا, ب... لا بعيل للنسوان لا قاعد زنا لا جاعد. وقاعد يصلي ما لكم داري من شنو اتيتشن انتهدا انقطع عن الطريق لانه نظر الى عمله بعين الرضا ولانه عظم نفسه ولذلك انقطع واعلم كما قال القيم في المدارج انك في طريقك الى الله اعظم جبل في هذا الوادي انت تقول ماشي في وادي اعظم جبل في طريق سيرك الى الله نفسك وطبعها أخوانا الزل من ينشأ على طبع معين تاني ما بيخلي خلي نهائيا وداء يقطعك عن الله طبعين فأنا ليه؟ لأنك سوف تقف تلتف حول الذات وتعظم النفس فلا تستطيع أن تخرجها إلى الذل والتواضع إنما دوما أنت في الكبرياء والعظمة والغرور والعجب وكل هذه مهاوي ومهالك ضيعت انسان من أراد أن يحاسب نفسه فأنا الان لن حاسب أنفسنا منذرة المحاسبة المحاسبة دي عندها أركان يعني زلت أن يحاسب نفسه حتى كثير من الناس أول حاجة لا يجب يحاسب نفسه في الزمن ده الله عنه كوي؟ أول حاجة السير إلى الله من معيناته مطالعة الجناية ومشاهدة التقصير هذا حاجة مطالعة الجناية تطالع ذنوبك تعدها عملت كده وانا فيه كده وانا فيه كده وانا كده تطالع الذنوب, الذنوب وتشاهد التقصير في حق الله عز وجل أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي نطالعة الجنايا ومشاهدة التقصير يولي شنو تعظيم النعمة تعاين لنعمة ربما عليك عظيمة وتعاين لنفسك تطالع منته من وتشاهد تقصيرك ابوء لك بنعمتك علي وابوء بشنو بشنو بذنبي دي مشكلة الناسبة النفس البشرية الآن هتكلم عن النفس البشرية النفس البشرية معقدة جدا الإنسان البني آدم المشبك العلو ذا معقد تعقيد ما يعلم به رب العباد اللي خلبه معقد في تفكيره في تصرفاته في أحقاده التي ينطوي عليها قلبه ياخذ من يحق ممكن يكون حاقد عليك ما عارف في في في الأحقاد مسالك النفس وعره جدا ونحن نحاول في كتاب من خلال كتاب مدارج السالكين أن نعالج هذه العلل طيب الغرض من مطالعة الجناية وتصغير النفس ومشاهدة من الرب الغرسن أول حاجة الغرض أن الإنسان قبل أن يسير إلى الله إخواننا قبل أن تكون عبد لله محس نفسك قال ابن القيم ليس في الجنة ذرة خبيثة تقول الملائكة لهم سلام عليكم تبتم لا يدخل الجنة إلا طيب النفس الذين تتوفاهم الملائكة طيبين والطنحيط كما قال ابن القيم في بداية منزلة المحاسبة يتم بعشر ممحصات الممحصات العشرة والممحصات العشرة دي جعلها الله لنا تنحيصا رحمة بنا الممحص الأول المصائب المكفرة يعني شنوب انت ممكن تكون عندك ذنوب تجعلك عليك مصائب الغرض أن تكفر ذنوبك وأن تنحى فبعض الناس ذنوبه تمحى بالمصائب عشان كده زول العيال بيقوله شنو بيقوله شنو كفارة لا بأس طهور ان شاء الله يعني اتحرطت من ذنوبه خلاص يتمنى لو كده فالمصائب المكثرة او الحسنات الماحية ده برضه بمحية الحسنات الماحية يكون عندك حسنات كثيرة وبعدين عندك ذنوب ان الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى لشنو؟ بالذاكرين أهم شيء إن حسناتك تكون يعني كثيرة هذا كحق رضي الله عنه بن يبلتع كتب للمشركين وأفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاد أن يفشل فتح مبكى ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم داء من حسنات أتى الماحي السلاة الكبيرة ثالثا بالتوبة التوبة التوبة تجوب شنو ما قبلها رابعا بالاستغفار والفرق بين التوبة والاستغفار حسنا نعرف يا إخواننا مرات يقرا الاستغفار مع التوبة في القرآن يقول تعالى ثم توبوا إليه واستغفروا ربكم ثم توبوا شنو إليه يقرن بين التوبة والاستغفار فإذا قرب بين التوبة والاستغفار التوبة تنصب نحو العمل والاستغفار نحو القول أما إذا ذكر الاستغفار براه قلت استغفر ربكم انه كان غفارا يشمل القول والعمل التوبة والاستغفار كذا أربع بعدين بتمحص في الدنيا كم في الدنيا ما تمحص ومشى اللاخرة مما مشى اللاخرة في ثلاثة ممحصات تانية طوال بعد الصلاة على المجد الغرض بلنا أشمل الناس يصلوا عليهم ويقول لي الله شنو اللهم اغفر له ورحمه وعافه وعاف عنه الله يمكنك أنه محسنا فزيد في احتاجه صلاة أهل الإيمان دعاء واستغفار يمحص ممكن ذلك يخده يكون مريعا ذنوب يصلوا عليهم أربعين وواحد يمشي القبر ما عليه ولا ذنب كل ذنوب محيط ولا استغفر ولا كام ده الممحص الخامس الثالث فتنة القبر العذاب الذي يقع في القبر على المؤمنين رحمة بهم يقيمهم يوم القيامة بلا ذنوب كروعة الفتان يعني الملائكه لما تتكلم مع المؤمن في القبر ما يتكلم عنه برحة أول حاجة فيقعدانه ويجلسانه ثم يتكلمان إليه أصواتهما أصواتهما كالرعد القاطس وأعينهما كالبرق الخاطر يقول له من ربك بنهر فينتهرانه حتى لو كان أكى الناس برضه ينهروا دي بتنزل حب الذنوب. النهر ذاته بتنزل له زنوب شوف حبنا الرحيم كيف النهر الداتة بمحصبها دي, دي الثانيه الثالثة ما يهدى إليه من صالح الأعمال وده يا إخواننا باب يحتاج ان أن نقف عنده. لأنه الناس ما عارفين يقدموا للميز سنوب اول حاجه اجماع اجماع اهل العلم والاجماع حجه ان الصدقه تصل الميت قروش سبيل تدعى مساكين أبوك ميت إخواننا الناس ما قاعدين يكملوا سلم وحدك ابو ميت ما بطلع قروش يقول دي لابوي مع انو في قبره بتمحصه وتطيبه والدعاء المختلف فيه اختلف بعد ذلك اهل العلم الشافعيه ضيقوا فلا يصل وهذا هو القول الراجح فلا يصل من الأعمال الصالحة إلا ما خصه الدليل كالحج بعد أن تحب نفسك والعمرة وأبو حنيفه أيضا ضيق حتى أبو حنيفه الحج يقول لا يصله الحج ولكن يصله ثواب انفاق الأموال في الحج لكن الراجح الحج والعمرة يصل والحنابل وسعوا فجعلوا كل الأعمال والعبادات البدنية والمالية يصل ثوابها إلى الميت المهم؟ أن ليس الإنساني إلا ما سعى الصوم لمن مات وعليه صوم والصدقه والدعاء والحج والعمرة الأعمار شنو الأسابيث دي دي ثلاثة وين؟ في القبر مع الاربعه الفدون دي كم؟ سبعة فضل كم؟ ثلاثه الثلاثة يوم القيامة أهوال القيامة وشدة الموقف ده واحد في ناس؟ يوم القيامة يخاف خب شديد ويتعطروا قبل ما يقول الذنوب بتاعتهم سقطت فإذا لم تنفع بعد ذلك يمحص بشفاعة الشفعاء أهل المسجد كان يصنوا معك يشفعوا فيك يقول الله الزلد كان يصنل معنا أدينا ما فيه هذه شفاعة ثابتة في صحيح مسلم وشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام شافعة يعني ثابتة وشفاعة الشهيد في أهل بيته ثابتة كان بعد ما نفع يبقى عفو الله وشفاعة أرحم الراحمين هذه في ناس بذنوبهم وما حصلت نهائيا ويقفوا قدام ربنا لكنهم موحدون ربنا يقول لهم بعد بذنوبكم دي تخشوا الجنة وما تصلوا النار يلا خشوا طوالي وبعد في ناس العشرة دي ما بنواحص النوم بعد قال ليك ابن القيم ما بقي إلا دخول الكيف تعرف الكيف في ناس ما بتطيبوا إلا النار. في ناس ما بطيبون إلا نار يدخل النار على قدر ذنوبه فإذا تحتث الذنوب وهو موحد وطاب خرج من النار ودخل الجنة طيبا دي العشر شنو العشر ممحصات التي يمحص الله عز وجل بها عباده طيب الطيب أخوان هناك السؤال مهم جدا في المحاسبة أيهما أولى أيهما أولى المحاسبة أم التوبة أصدق بحاسب نفسه بعد نفسه ولا بعد ما يتوب يبدا يحاسب نفسه على الشيء كان فات ويندم ايهما اولا المحاسبه في الاول ولا التوبه في الاول الهروي جعل التوبه أولا والمحاسبه ثانية وابن القيم جعل المحاسبه اولا ليه لان ابن القيم يرى كالاتي يرى ان الانسان ليتوب اول ينبغي ان يفكر بانه في مخطئ فيبدا مقتنعا بانه يحتاج الى توبه وهذه المحاسبة ثم بعد ذلك يدخل شنو؟ يدخل التوبة ولكن ابن القيم يقول التوبة بين محاسبتين محاسبة قبلها ومحاسبة بعدها محاسبة قبلها لوجوب التوبة ومحاسبة بعدها لحفظ التوبة صحيح ما صحيح؟ قبل ما يتوب عشان يخترع إنه يتوب وتجب التوبة عليه يوجب التوبة على نفسه يحتاج إلى محاسبة وبعد ما يتوب يحتاج إنه يحاسب نفسه عشان نقدر يستمر على هذه التوبة فلا ينكس على عقبيه ولا يكون من الذين نقضوا نقضوا غزلهم من بعد قوة أنكاثا إذا كان الأمر يعني كذلك ما الموجب بالمحاسبه يا أخوانا أول حاجة المحاسبة مفاعلة من حاسب يحاسب محاسبة إذا طلب المحاسبة و بدأ يسعى إليها ويدركها وهي واجبة بالقرآن بعض الآيات في الكتاب الكريم لو أنك قرأتها هرعت نفسك إلى المحاسبة تأمل قول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتنظر نفس ما قدمت لغدك. أجيب مع نفسك واسأل نفسك سؤال ماذا قدمت لله هل لو اني مت الآن يمكن أن القى الله وهو راض عني هل ما أنا عليه من العمل ومقيم عليه من السلوك يؤذي الله فيكون هذا العمل هاذيا للنجاة ولتمظر نفس ما قدمت لشنو لغد اتعل نفسك ماذا قدمت ليوم القيامة يا أخوان والله نحن كان حسن نفسنا هنا نعرف ما كان حاسب نفسه لي لأنو خايفين كلهم بديتنا خايفين نحاسب نفسنا لأنو كل حاسبنا نفسنا نرجع نفسنا معنا أيش كده يقول خير قام من نفسه من بعيد بعيد يقول أنا كويس أنا في دعاء المحاسبة ثم التذكير بأيات القيامة يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محبرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبين لو أن بينه وبينها أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه احصاه الله ونسوه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ونضع الموازين القصة ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين هذه الآيات تحس النفس وتأخذها إلى المحاسبة ليحاسب الواحد منا نفسه طيب للمحاسبة أركان ما هي أركان المحاسبة عشان أنت تكون محاسب نفسك لا بد من توفر ثلاثة أركان الركن الأول المقايسة يعني أنت لو قلت من حيثين ما بظهر المحاسبة المقايسة طيب المقايسة بشهو المقايسة بين نعمة الله عليك وبين تقصيرك وجنايتك كما قلت من الاثين دين شوف الله اداك وشوف الله ده عشان وشوف انت عملت شنو لي الله من الطاعه هتذكر نفسك قبل لما انتقل الطريق ده بتشعر انه الفرق كبير بين نعم الله العظيمه وبين ذنوبنا وتقصيرنا وطاعاتنا القليله وعندها سوف تستئس الخطا وتقدم نحو المحاسبه طيب ده شيء اذا قيس بين نعمه الله وجنايتك ابن القيم قال تطمع بفائده عظيمه اخر فائده شنو ان النفس منبع كل شر النفس منبع شنو منبع كل شنو كل شر ابن القيم عنده كلام لطيف رحمه الله يقول شنو يقول الشيطان والدنيا عدواني خارجان والنفس عدو بين جنبيك وسنة الجهاد قاتل الذين يلونكم لو عندك قتال أبدأ بي وين لا تتقاتل الشيطان لا تتقاتل دون تقاتل قاتل شنو قاتل الذين شنو يلونكم وهي شنو النفس قال والنفس أزواج متشاكسه أمارة ومطمئنة ولوامة ده حالة مش كده ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم هذا كده من أن تفارق جزء ويتكون مع جزء والنفس البشرية في داخلك أزواج متشاكسة وسنة الأزواج المتشاكسة واللاتي تخافون نشوزهن فعبروهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن السبيل ذي النفس الجواب دي. ولذلك النفس تحتاج الى مجاراه بان اولا تنظر الى نعمة الله وتنظر الى جنايتك ثم تقاعد جم قايس الثانيه الثانية في الرقم الأول بين حسناتك وسيئاتك إخواننا قايس بين حسناتك وسيئاتك براحك بس عندك محسن. بس في رأسك تدور من الصباح اللي عملتك محسن وعملتك بسيئة كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول عجبت لمن فاقت احده عشراته السيئة بالسيئة والحسنة بعشر أمثاله وبعد في ناس سيئات أكثر من حسناته دمعنا شنو إذا فعل حسنة فعل عشر سيئات أعوذ بالله عجبت لمنفاقة أحده عشراته في ناس بعد أحده أكثر من عشراته فلذلك لابد من المقاية بين حسناتك وبين سيئاتك لتتوب الرقم الثاني في التو في في المحاسبة لكن تحاجي أخوانا برضو مهمة من الذي يقايس هو أي زول بقيس هو أي زول بقيس بين حسناته وبين سيئاته من الذي يقايس شكراكم من البي قايس حتى إن تقايس بين حسناتك وسيئاتك وبين نعمة الله عليك ومنته وبين تخصيرك وجنايتك من الذي يقايس يقايس من أساء الظن بنفسه البيئة أفضل بشنو؟ بنفسه ده هو اللي الالبقياس لكن بيقول أنا والله كويس ونحن مالنا يا إخوانا ما كم على ما كويسين النهضة كويس دزول ما بيشل قدام في طاعتنا بيشل قدام فالبقياس بين من من من يسي أفضل بنفسه ثم سوف كلمة حاجة حسن الظن يدل على جهل الإنسان بنفسه وجه للإنسان بربه لأنه آمن مكر الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ولذلك يقول ابن القيم من مقتضى المقايسة التفريق بين الفتنة والنعمة التفريق بين الفتنة واشنو؟ والنعمة أما لو أن ذلك حاجة خاصة في باب الكرامات تقول يا أخي أمكن ربنا ذلك لأن بعض الناس تأتيه النعم فبفرحه وعدم تقييد النعمة بالشكر تنقلب النعمة عليه فتنة عياذا بالله فلا يقايس إلا من فرق بين النعمة والفتنه ولا يقايس إلا من أساء الظن بنفسه أعطيكم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا فيه عن النفس البشرية وعن حاجتها إلى المواجهة الصالمة وعن حاجة النفس إلى الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ عدم إحسان الظن بها قال عليه الصلاة والسلام لو أن لكم صاحب عندكم صاحب لو أنك أكرمته وكسوته واطعمته أفضل بك إلى شر غاية يوديك في ستين دهيل زور صاحبك بي انت بتتبسوا وبتتسموا بتاكلو خليت لي حاجه وبعد اديه في 60 دهي وإن... ولو انك اهنته اهنته واجته وعريته افضابك الى احتق غاية قالوا بيس الصاحب يا رسول الله قال هي نفوسكم التي بين جنوبكم النفس دي هو اكثر وضليقه ما اسمها الا نفس لابد أن تكون على اتهام للنفس بالتقصير دوما وأن تسيء الظن أرضن... يا أخوان نحن نعمل شنو طلبنا الشارع أن نسيء الظن بانفسنا وأن نحسن الظن بإخواننا ونحن نسيء الظن بالناس ونحسن الظن بأنفسنا وهذا إشكال طيب الركن الثاني في المحاسبة التفريق بين مالك وما عليك ما لك لك شنو في الكثير من الناس ما له من المتعة يتركها جهلا كالذي يترك النكاح تعبدا والنكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليست شنو فليس مني وبينما عليك عليك العبودية والطاعة والانقياد والتسليم والخضوع والإقبال والتعظيم والإجلال والتسليم لله سبحانه لك المباح وعليك العبودية لو ما فرقت لن تستطيع أن تحاسب نفسك ثالثا أهم ركن في المحاسبة وأرجو أن تركزوا فيه الفرح بالطاعة وتعيير الآخرين بالمعصية يناف المحاسبة فالرقم الثالث المحاسبة ستعلمس قويض ألا تفرح بطاعتك تخاف خاف ألا تتقبلي لذلك قال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلا أنهم إلى ربهم راجعون يفعل طاعته ويخاف أن لا يتقبل منه. أما الذي يقتر بالطاعة لم يستفيد من الطاعة دالة على جهله بنفسه وعلى جهله بربه. هذا بالنسبة لطاعتك أنت. والدار شوف. ابن القيم يقول: أرباب العزائم وأهل البصائر يفعلون الطاعات ثم يستغفرون من التقصير فيها. حلم حملهم على ذلك تعظيمهم لربهم ويرون انفسهم انهم على التقصير دوما مقيمون دائما هو مقيم لما نصلي اول ما ينتهي الصلاه ويشرو استغفر الله استغفر الله استغفر الله مما تستغفر وقد صليت لله فاستغفر بانك مهما خشعت ومهما اديت الصلاه باركانها وسننها أنت مقصر بالنسبة لعظمه الله الذي تصلي له. وإذا فإذا من له, له فإذا أفضتم من عرفات يا أخوان أنا دعنا يجيبوا عرفات يحصل شنو؟ يقصر لهم بعد ما ربنا غفر لهم فإذا أفضتم من عرفات فاشنو؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله واستغفر الله تستغفر من ما من شويه تستغفر لان ما تحتاج الى شكر وانت عجزت عن اداء شكره فلذلك انت محتاج الى ان تستغفره ثانيه بمقامات اخواننا للنفس عاليه مقامات ايمانيه عاليه طيب اما التعيير بالذنب مشكله والله يا حاجة حاجه عجيبه ابن القيم، شوف أخوان ابن القيم لما كتب مدارج السالكين كان في أعلى درجات الصفاء الذهني، لأنه يعني الحمد لله ربنا وفقني إنه معظم كتب ابن القيم أقلع عليها أكثر من ثمانين كتاب، بعد كل في تاريخه قال الكتب اللي كتبت قبل المدارج. والكتب كتبت بعد المدارك كلها مختلفة عن بعض. للكتب الكتبة بعد المدارك بتحصل المدارك. وللكتب الكتبة قبل المدارج بتحصل المدارك. فدل على انه كتب كتب كتب وصل القمة في المدارك. بعد ذلك بيتاني نازل. يعني لكل شيء إذا ما تم له نقصان. فكتب ابن القمة مدارجه وهو في قمة الصفاء النفسي والذهني. تكلم عن التعيين بالذنب كلام عجيب شنو؟ قال ولله اسمع كاملا في اهل طاعته واهل معصيته اسرار والله لله في اهل طاعته واهل معصيته اسرار شيء عجيب اسرار عجيبه شوف الاسرار دي كيف عابد على العباده مقيم حريص على السنة إزاره قرب ركبته اثر الصلاة على جبينه من كثرة الصلاة عينه كأمثال ركب المعد من كثرة البكاء والقيام يقف أمام رسول الله قائلا اعدل يا محمد فإنك لم تعدل ذو الخويصر التيمي رأس الخوارج قال ويحك من يعدل إلا إن بعدل أنا ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء ياتيني الخبر منه صباح مساء ثم ذهب زد خويصرة فقال يخرج من ضيضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يحقر أحدكم, أحد يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم أهل لكن ما نفع لخراب الفؤاد والقلب مع الطاعب أصابهم الغرور إلى درجة التعالي على النبوة وتسبيب الأدى له شو الصورة دي دي السر السر الثاني حمار جليس رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الخيسرة في البخاري وحديث حمار في البخاري حمار كان يلقب هكذا كان سكيرا يذكر كثيرا ويجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكلام الذي يضحك الرسول عليه الصلاة والسلام يضحك الرسول بيجي يقول كلام يعني يعني نكات ينكت ورسول يضحك له لكن يقيم عليه الحد يقول له نجده بعد ما يجده يجي يتونس يضحك تاني يمشي نفسه تغلب وتاني يشرب وتاني في سكران يمسكه قل له تاني أربع مرات ما درتوا الصحابة ذهجو لما قالوا يذهروا إذا ما كان بيجيب صوت يذهروا أربعين أو ثمانين الدورة دي بالنعال بالنعال شوف الصحابة ذهجو كيف ذهجو ذهت زهج. لكن صلى الله عليه وسلم بيختلف عنهم شالوا النعال يضربوا بالجريب واحد جام لعنوه قال لا تلعنوه فوالذي نفسي بيده إنه يحب الله ورسوله بعد يحب الله ويحب الرسول عليه الصلاة والسلام شهد له بذلك قال ابن القيم لله في اهل طاعته ومعصيته اسرار فصاحب الطاعه المتعالي بطاعته اصاب بدعه فحبطت طاعته وصاحب المعصيه اتى المعصيه مع انكسار النفس وحب الله وحب رسوله في قلبه ثابت فأثبت له ذلك رسول الله الاول ادخل الحزن واتهم الرسول عليه الصلاة والسلام والثاني كان يدخل السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بس كده قال ابن القيم جاء قائن عجيبة قال أنين المذنبين أنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين المذنبين انين المذنبين زوج مذنب ويبكي ده أفضل من زوج يسبح وشايف نفسه ذات الله لا خير دخل الجنة فوالد. يسبح أقول لك نحن لا نبيسبح قدر منه وراح يسبح تزويح زول بسبح قدر المافيه. بكرزول العاقبة أجمل من تزويح زول. لما عطى آدم عليه السلام هذا كلام أوردته الطيب في مداري لما عطى آدم عليه السلام ربك جرا ينزوي. فقال له المولى سبحانه وتعالى يا آدم معطية تذل بها لدينا. أحب إلينا من طاعة تدل بها علينا معطية تخليك دليل أفضل من طاعة تخليك متكبر الكلام تجيب والمناسبة الكلام ده تجيب وحتى تدرك أن لله في أهل طاعته ومعطيات في أسرار قبل ما أنقول لك الكلام ده إخوان والله إنت شو بزول شكلو شكل معطية كده ببلارسا اه مضرتك شديد كويس تقول بدي ما نافعه تلك عندها من انواع العبوديات ما لا تدرك ذلك انت ولذلك احذرك من الحكم على الناس لم تكن لم لم ينصبنا ربنا للناس قضاتا انما جعلنا عليهم دعاتا ما تحكم على ظلم إياه ما شؤن بشانه قد ما نافع ما دول كده شوف رجل في بني إسرائيل تأمل هذا الحديث في الصحيح, في الصحيح مسلم وجد رجل يعطي يأتي ينصحه ويجده مقيم على المعطية ثم ينصحه زين منه قال والله إن الله لا يغفر لفلان، قبض الله روحيهما، ثم قال من الذي يتألى علي البحلف علي ذا منه أشهدكم قال الملائكة أني قد غفرت للعاصي وأحبطت عمل هذا الطائع وأدخلته النار قال عليه الصلاه والسلام كلمه او بقت عليه دينه ودنياه ما تحكم على زول يا واحد بيشكي لي وبرضو انا مرة علي موقف عن شبيه اليوم يعني سافرت مره مشيت مطار من المطارات الاجنبيه جزئا من المطار انا بعمتني الناس كلهم مستغربين داري يصور وليهذا داري ياخذوا معي الصورة يقول لا كيف أشرح يقول لي أنا ما فهم الكلام داري يصوروا معايا علشان العمرة والحاجات دي أنا أكثر ذو المستور في الرجال وفي النسوان بعدين الوقت وقصة له زول أنا من الطيارة مضايق منه شكله زحجام منه زهسل أول حاجة عامل الشعب كيف كويس وبعدين عامل له حلق هنا. ولا بستوب هنا سيب سير ولا جلده كده سودا لما نزلنا الوقت الصباح أول حاجة دورنا نصلي هو الوحيد اشيل المصلايه فتحت سدلت المصلايه المصلايه وما مشيت الحمام يتوضع أنا مشيت وسط الحمامات فرش مصلايه وصلى طوالي معناه شنو جاهز قلت بالله عليك يا رجل أنا لا انا مش قلت اروح الحمام بيغني عشان اصلي وما شا لي جاهز كوائس وباما شا الحمام يعني راكي الطيارة بيشة ده مترض جاهز عنده جوانب تانية يعني انت تلك الزول بتحكم عليهم من منظره لكن بيكون في جوانب خافية في حياته عنك وهذا هو الذي جعله بسلم يقول الظاهرة في الرجل أنه سكين قال إنه يحب الله ورسوله هذا جانب نشر الناس ما اطلب عليه ولذلك شوف هذه المساله فيها اسرار عظيمه ابن ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه القيم التوته العراقيه في الأعمال القلبيه يقول رحمه الله تعالى والحديث البخاري امراه من بغايا بني اسرائيل يعني امراه تزني وتمتهن عياذا بالله الزنا مهنه تمشي في الصحراء فوجدت كلب عطش فنزعت موقها هكذا قال عليه الصلاه والسلام وانا هذا الخبر لولا انه اتاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صدقته لكن صدقته لانه جاني من الذي لا ينطق عن الهوى إن هو الا وحي يوحى نزعت موقها وسقت الكلب وماتت ولقيت الله فغفر لها كل ذناها بسقياها الكلب يعلق شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى تعليقا لطيفا فيقول ان سقي الكلب حسن لا تمحو سيئات الزنا هذا واضح بل سقي الناس خلي الكلب سقي البشر لا يكفر الزنا طيب لماذا كفر زناها وغفر لها قال لانها صادفت ساعة قبول واجابه ومع ذلك قدمت سقي الكلب بنية خالصة والدليل أنها فعلت ذلك في صحراء لا يراها أحد فهي لم تسقي الكلب لتمدح مع الذنب الذي يطاردها وشبح المعصية والذنب الذي يؤرقها جعلها تقدم سقي الكلب بقلب منكسر وذل وإقبال لله فاجتمع مع سقي الكلب اخلاص وانكسار قلب وساعة إجابة فكان كاف لتكفير كل الزنا شوف الكلام يعني المرض أصابها من الانكسار بعض الذنب يجعل صاحبه يرجع بعد الذنب تائبا منكسرا بقلب مقبل على الله سبحانه وتعالى طيب أيها الاحبه في شيء مهم جدا اللي هو مقامات المحاسبة ومقامات المحاسبة ليست في المدارك إنما هي عند ابن قدامة المخدس في مختصر منهاج القاصدين مقامات المحاسبة ستة المشارطة والمراقبة والمحاسبة والمعاقبة والمجاهدة والمعاتبة بكم؟ ستة دي مقامات المحاسبة تحت النفس يعني انت اشتا تحاسب نفسك دي اركان المحاسبة تعمل شروع تحاسب نفسك بمعنى السبيل العملي لتحصيل المحاسبة تقول ان اي واحد في رحل تقتنع انه لازم نحاسب في لازم نحاسب انفسنا وسبحان الله من حاسب نفسه في الدنيا خف حسابه يوم القيامة مؤكد عنه لانه معنى زول قلبه حي وضميره يقض فلذلك اول شيء المشارقه نبدا بالمشارقه المشارقه يعني شنو انت منازع بين عقلك وبين نفسك كيف يا اخواننا النفس تميل الى الشهوه والعقل يميل الى الفكر نفسك وعقلك متنازعين انت بتعمل حاجه عارف انه الحاجة شنو غلط إخواننا ما في معصية الزل بيعمله هم عارفة خاصة المعاصي ظاهرة والريني ذاني بيقول الزلد ما حرم أو بيسرب الخمرة ويقول الخمرة دي ما حرم أو يعقوى لديه يقول دي أحسن حاج أو يأكل الربا يقول ده ده عين الحلال في زلد زي ده هل بيسرك بيسرك عاج نفسي بيسرك وعالي خطأ داع النفس أقوى من داع العقل فإذا قوي داعي النفس على داعي العقل وقع الإنسان في المعصيه واذا قوي داعي العقل على داعي النفس تعقل الإنسان وحجر ومنع عن المعصيه لذلك قال تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر سمي العقل حجرا لانه يحجر ويمنع صاحبه من الوقوع فيما يشيم عرفتم ايها فلا فلابد ان اول حاجه إشارة عقلك أن تشارط أن تحصل مشارطه بين عقلك وبين شنو وبين نفسك تبدأ من الصباح انت كانت تحاكب نفسك أول ما تصبح بعد ما تصلي الصبح تقول لنفسك هذا يوم جديد امهلني فيه ربي هل لي فيه من عمل وطاعة ومزيد أبدأ كده خد نشوف عشان إنه في غفلة حماد بن سلمة شيخ البخاري ترجم له الذهبي في سير اعلام النبلاء ترجم له يعني شنو يتكلم عنه يعني جاب سيرته ارجع عنه شنو قال لو قيل لحماد بن سلمة انك ستموت غدا ما استطاع ان يزيد في عمله بس ليه ترجمتك لو قيل لحماد بن سلمة أنك ستموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمله يعني شو يا اخواننا يعني يوميا الزود ده مستف جاهز يوميا يعمل عمل من سيموت غدا عشان تعرف الفرق بينه وبين حماد. حتى لو قال الواحد فينا باقي يتموت بيعني شنو حتى دي قللت تسمع باكر أصلاح اثناء الظهر إجيشت نفسك هتعمل شنو أول حي اللي ده بتنومه ولو ما بتنموا صلاح كويس بيكون صاحب هم بسهب ارجع أجلوش الناس اعفي الناس الزعلانين مني ابر والديني قال لي أصل أرحامي ما أقرأ القرآن طولت أقرأ القرآن لا اصلي أخير فصلي لا أخير أذكر الله بفجه لكن حماد ده مستث يوميا بيعبد عبارة من سوفيت الله غدا ودي أخواننا يعني يعني إشكال في التكوين التربوي بتاعنا إخواننا إنت حب تسأل نفسك أتكلم أول حاجة هل صليت الفجر في جماعة ده أول سؤال في ناس للأسف الشديد أعوذ بالله لا يصلون الفجر في جماعة زمن طويل وذلك باء رجل بال الشيطان في شو في أذنه تخيل زور في الشهور في الصين وفصل الصبح في جماعة ده معنا شنو يا أخي هذا شغل عجيب ذاته يا اخي اعوذ بالله ذلك رجل يوميا بان الشيطان في أذنه اعوذ بالله بعدين من صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله ولا يسألنكم الله من ذمته شيء شوفوا بيصلى الفجر في جماعة ده, ده في معيات ربنا شكاية كثيرة ناس ومفقين لا نصل الفجر في جماعة ده أول شيء هل صليت الفجر في جماعة وإذا كانت امراه فلصله الفجر في وقته حاضره وبشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه اخواننا اكل الصلوات على المنافقين ودعنا نفاق اعوذ بالله زول يمر عليه الزمن ما يصلي الفجر في جماعه ولا يصلي الفجر حاضر دي مشكله ثم بعد الفجر من الصباح إلى الآن هل سألت الله أن يدخلك الجنة هل استعذت من النار هل ذكرت القبر وظلمته واللحظة ووحشته هل من الصباح إلى الآن أهديت مسلما هدية هل تصدقت في سبيل الله أسألتك الأسلم كم ركعة ركعت وكم مرة ذكرت الله ومجدته هل نظرت في جلسة بضع دقائق بينك وبين ربك بقلبك تحبه وتستغفره وتطلبه أن يعفو عنك لتقصيرك تذكر نعمه وتعدد على نفسك, على نفسك آلاءه الله عمل لي كدو الله عمل, عمل لي هل عملت الكلام ذا؟ يا أخوان ما هذه الغفلة التي نزدر فيها؟ نحن نحتاج إلى المحاسبة حقيقة نحتاج من المحرمه و تعرف المشاركه مهمه يقول علماء التربيه الاسلاميه شكرا لهم يغيب لك هب ان الله عفى عن اساءتك انت عملت يا جد عفا عفى الله عنك الا تتحسر لانه فاتك مقام المحسنين الا تتحسر يا اخواننا ما في حاجة هب ان المسيء قد عفي عنه ولكن قد فاته ثواب المحسنين الا تريد أن تكون من المحسنين إذن المقام الأول المشارب المقام الثاني المراقبة قبل العمل إنك تراقب نفسك ليه ما عملت كذا وبعد العمل تراقب النفس محاسبة هل هذا العمل لله هل كان خالصا لوجه الكريم وذي أخطر أنواع المحاسبة لأنها شائكة محاسبة النفس عن الإخلال ثالثا محاسبة النفس بعد العمل باتهام العمل يعني شوف العمل ده تقول الله مهما صلينا صلت ولا حاجة تتهي نفسك تشوف نفسك دائما مقصر ثم بعد ذلك المعاقبه حاول عاقب نفسك حسان بن أبي سنان كما أور ذلك ابن أبي الدنيا في كتابه الصم قال مرة هو جاء قصر مسجد بيتسمح محر عايشين قال متى بني هذا القصر؟ يهذا حتى يكون أخذ لكم يوم طوالي جاي من حسن الإسلام المقترب هو لا يعني؟ تكلم نفسه كذا براو كلامه ما لا يزول فعاقب نفسه بالصيام قال لا شأن بك في الحاجات المفتعلينك أن أدري بكلده بيجي بقي طوال يه وانا معاقبة النفس حاول عاقب نفسك كويس ثم بعد ذلك المجاهده بعد أول المشارفة والمراقبة والمحاسبة بعد العمل والمعاقبة ثم شنو المجاهده المجاهده دي اجتهد في أن لا يسبقك إلى الله أحد ودي قاعد قالها اختلف قال جهيم بن الورد رحمه الله إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد ففعل زول يجي قدامه في الاخره دي ما تخليه لأن ربنا ياتي يستبق الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون اما الدنيا كان فرش بيته كل شهر ما عندك شغله ما تستغل كثير ما تقول انا برضو لازم افرش بيتي كل شهر يا اخي ما عندهم قدره ومالكم الزينه ال ال ال ال ال ال والمتع يا اخي ما لكم مال لك. الناس ما يركزوا على هذه الجوانب شوف الكلام كيف المجاهده النفس تحتاج الى مجاهده والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سبلنا يا اخواننا مش الطرد سبلنا ابواب الخير يا اخواننا رسول الله عليه الصلاه والسلام في صلاه الظهر الحديث في صحيح مسلم في صلاه الظهر قاعد بعد ما صلى الظهر قال لاصحابه أيكم اصبح اليوم صائما قال ابو بكر انا يا رسول الله قال ايكم عاد اليوم مريضا قال ابو بكر انا يا رسول الله قال ايكم شيع اليوم جنازه قال ابو بكر انا يا رسول الله قال أيكم اعطى اليوم مسكينا قال بكر الله قال من في امرئ الا ادخله الله الجنه الصباح لحد الظهر دي يعمل من الصباح لحد الظهر وتكون وتدي مساكين وده كله قبل ما الشمس تغيب من الصلاه لحد يخل نازل مفقين بسبول الخير بقى والذين يجاهدوا فينا طالما بحاسب نفسه سيعمل هنا شوية وهنا سيعمل شوية لنهدي أنهم شنو سبلنا صدق وبروالدين صنة أرحام عيادة مريض ما بقول والله أنا بس أصلي الأرحام دي ما عندي فاشغلة ده ربنا ما هداه السبل كلها هداه سبيل واحد بس دي ما تكفيها المجاهدة دي مهمة جدا أبو موسى الأشعر رضي الله عنه كبر في سنه هنا الصحابه الذين فهم يختلف عن فهم كبروا عجوز زاد في صلاته ونوافله بيصل طوالي يا الله يا ما بيقول يجن ان زلمان خل انه في صلاته قالوا يا ابا موسى كفى ما قدمت من عمل أرفق بنفسك قال ان الخيل اذا ارسلت ولو مثال الخيل لما يجي يعني ضروره وقاربت رأس منتهاها لما ناس يقولون في سبق يقربوا المير أفرغت كل ما عندها وقد قاربت رأس منتهاي سكيني طلع عن عنده كله حتى لا يسبقه الى الله أحد في, في المجاهدة حتى مسروق بن أجزع إلى بيت الله الحرام فما نام إلا ساجدا من كثرة عبادته لله داود الطائي رحمه الله تعالى من أهل الطاع وجل عجيب كان الناس ياكلوا لما يجي يأكلوا أكل الأكل الواحد ده يقطع الرغيف يأكله هو ما بيأكل الرغيف ما بيأكل الرغيف بيجيبه الكعب يكسره ويسفه يسف الفتيت وطوال يشرب موية يقول السفق الفتيتي يوفر لي من أكل الخبز ومذغه مقدار قراءة خمسين آية يعني حسب لما يقطع الرغيف ويأكل كويس. ولما رجل في الفتيح لقى إنه لو, لو أكل لو فت الفتيح شرب المؤمنة بسرعه ما في زمن بتوفر له مقدار قراءة خمسين آن هذه مجاهدة ثم أخيرا المعاتبة يعني لازم بعد كله تعتب على نفسك وتسيء الظنشر بها يقول بكر رضي الله عنه من مقت نفسه في ذات الله يعني شاكل نفسه وأساءه شاءه فكعبه في ذات الله يعني لله سبحانه وتعالى آمنه الله من مقته يعني مقت الله ربنا ما بمقتك متى إذا مقت نفسك إذا مقت نفسك في ذات الله من مقت نفسه أو من مقت نفسه في ذات الله آمنه الله من مقته دائما نخليك مسيئة ضمشه بنفسك, بنفسك نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية منزلة المحاسبة من منازل اياك نعبد واياك نستعين والدرس القادم نبدا منزله التوبه من منازل اياك نعبد واياك نستعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته